إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والانعام حتى إذا أخذت الأرض خرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها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 أحسن الحسن وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذل، أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزائيا ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك اصحاب ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شرك فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ حق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع ومن يخرج الحي من الميت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 إلا الضلال فإنَّ الصّرفَ كَذَلِكَ حَقَّ كَلِمَةٌ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أن